يمن الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين يا شهيد يمن الله كتابا يا يسر الله حسابا يمن الله كتابا يسر الله حسابا في عداد المتقين في عداد المتقين سدد الله رصاصك أخذ الله قصاصك سدد الله رصاصك أخذ الله قصاصك من رؤوس المعتدين من رؤوس المعتدين يشهي يمنح الله كتابا يا شهيد يسر الله حسابا يمنح الله كتابا يا شهيد يسر الله حسابا في عداد المتقين في عداد المتقين ثمن الحسن الشهادة ثم أبشر بالزيادة ثمن الحسن الشهادة ثم أبشر بالزيادة من ثواب المؤمنين من ثواب المؤمنين يا شهيد Yemena Allahu kitaba yarshani yassara Allahu hisaba shahidi kitaba yassara Allahu hisaba fi idadi fi حينما تبصر نورا يملأ القلب سرورا حينما تبصر نورا يملأ القلب سرورا نعم أجر المفلحين نعم أجر المفلحين يا Yemena Allahu kitaba gersheni Allahu hisaba feshheni Allahu kitaba Yessar Allahu hisaba fi idadi lmuttaqin fi وترى الله العظيم ربنا الرب الكريم وترى الله العظيم ربنا الرب الكريم ذلك الفوز المبين ذلك الفوز المبين يا شهيد ya yeah, Shaheed Ya yeah, Shaheed Ya yeah, Shaheed